قالوا ادعوا لنا ربك يبيل لنا ما هي إن البقرة شابها علينا إن البقرة شابها قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تسير الأرض ولا تسقي الحرف مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله فَقُلْنَا نَضْرِبُهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثُمَّ قَسَت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 وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وَمَ الله بِوافِ لِعَم م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 وَإِذَا لَكُ الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ وَإِذَا خَلَى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْكِلُونَ